مستمعينا من جديد تحيتنا لكم ومنذكركم إنكم عم تتابعونا وعم تسمعونا على هواء إزاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس فقرتنا الثانية طبعاً دائماً من أدمى أيام الثلاثة بعد فقرة الأبراج هي راديو. اخترنا اليوم نحكي عن موضوع الأسلوب. <تصفيق> <تصفيق> هونبدأ بالعنوان. <تصفيق> شلو شلو حكم مستمعينا مهما تعددت وسائل الاتصال الحديثه بيبقى للراديو مكانته الخاصه مثل ما كان الراديو رفيق السهرات وإلو ركنه الخاص بالبيت رح نرجع نحييه من رفوف الزاكرة ببرنامجنا راديو اسمعونا على أمواج ترتوس معنا دو غرام الأسلوب هو طريقتك بالتفكير بالحديث بالنظر طريقة جلستك وافتك نبرد صوتك وردود أفعالك وكل ما يعكس شخصيتك لما نحكي مع شخص بنعطي انطباع للآخرين عن انفسنا يعني اسلوبك هو انت نحن حين نتحدث نعطي الآخرين انطباعا عنا إما ايجابيا أو سلبيا والانطباع يكون نتيجة للأسلوب الذي تكلمنا به أو ظهرنا به أمامهم مستمعينا ينظر للأسلوب بأي علاقة كانت وبسببه تنقطع العلاقات تذكر عزيزي المستمع أن أسلوبك في التعامل مع الآخرين يساوي مكانتك فعلينا أن ننتبه لأسلوبنا ومدى تقبل الآخرين له فكلما ارتقى أسلوبنا كلما علت مكانتك حياة بكل العلاقات ننظر للأسلوب أسلوب الشخص الآخر كيف تعامله معنا يعني إذا هلا بدنا نبدأ ونقول شخص جديد جاء على الوظيفة ندى منلاقي تقريبا الكل يعني بزور فيه يا ما عم بتغامزوا وبتلامزوا انه من واسطه كيف ايجا متزوج ولا ما متزوج حتى بتلاقيهم ممكن ما يعلموا مثلا الشغل انه مثل كأنه الكل اخذ تقريبا موقف منهم <تصفيق> شو رأيك؟ يمكن بيكون الاسلوب كتير متحفز بالبدايه أو بنفترضه انه سيء لحتى يثبت العكس معنا لازم نفترض انه جيد هو على القليل يعني لازم يكون فيه مثل ما بقولوا يعني شعور بالاريحيه للآخر صحيح. حتى يعني تلاقي انه جاي جديد على الوظيفة يندا إنه, انه خايف مرعوب يعني لذلك بده قسم استقبال صح بين يا حبيبي الاسلوب مو بس بالتعاطي مع الاخرين كمان بتقديمنا لانفسنا وللعمل اللي عم نشتغله يعني غرام كتير حلو موضوع التسويق يكون فيه علم و يعني بيكون خاضع لشركات تسويق ترد لانتاج معين بس في أشخاص بسيطين بيسوقوا لمنتجاتهم بطريقه كتير بسيطة بس اسلوبهم الحلو فيها والذكي بيتفوق مم. على مم. على, مم. على شركات التسويق يعني مثلا واحد كاتب على محله دكتوره فاتن ماجستير فول ليسانس حمص يعني قديه بيجذب هيك شخص انه لتفوتي تشوفي هذا صاحب هالنكته يلي كتب هالعباره انتي انت بتفوتي لتشتري بس بسبب اسلوبه الذكي والمحبب بتسر وجودي أنا من غيرك أضيع حدودي لا انت وحدك سر وجودي وانا من غيرك أضيع الاسلوب مهم حتى لو بالسؤال غرام او لو بالطلب يعني مين بتنسى مقطع الفيديو عن الرجل الأعمى اللي قاعد كان كاتب على كرتونه أنا أعمى ساعدوني فبتمل صبيه بتمحي العبارة وتكتب عبارة لأن هي عندها الأسلوب الأسلوب بالوصول لقلوب الآخرين ولمحاكات عقولهم فكتبت عبارة تانية ولاحظ هو أنه كتير عم ينزاد الغلي صارت كتير كبيرة وعم تتدفق عليه أكثر بكثير من قبل فسألها انت شو كتبتي كتبت له نفس الكلمات ولكن بأسلوب مختلف كتبت له إنه يوم جميل ولكن للأسف أستطيع رؤيته جديد فيزي بيزيد بتحس فيه طول فيه مشغول كتير علي And I and I'm سمعينا مثل ما حكينا انه مطلوب الاسلوب بكل مناحي الحياة يعني إذا ننجح على العلاقات الشخصية أيضا هي مطلوبة دائما يعني بنلاقي أنه في ناس ما بيسكن قلبها غير الحقد والحسد تلاقي أسلوبها وحديثة ونظراتها يعني بيجعل الآخر ينفر منه ما بيشغل باله غير انه من أين لك هذا كيف فعلت ذاك الأمر بتغامز بتلامز عليه بتفنن بتشويه صورتك بأساليب بتناسب تفكيره المحدود وقلبه المزلم وبالتالي أين ستكون مكانته إلا خارج القلب افترا كمان من اتيكيت القعده والاصول انه بجلسه ما, ما تفتحوا مواضيع خلافية تصير الجدل يعني اي موضوع بده يكون محور نقاش يفترض يكون بعيد عن الامور الخلافيه الكبرى يعني ننتقي حتى المواضيع اللي بنطرحها مع بعضنا بتناسب الجميع وبتناسب الكل ويكون الاسلوب كمان فيها لطيف أنا طبع كدا وبحب اعيش وما الا كده انا, أنا مهما يكون برضو هكون زي منا أنا طبع كده وبحب كده وبحب اعيش وما عنديش انا, أنا يكون في ناس كتير بيقولوا ما بحب انا اقعد مع هالشخص حكيه كتير مزعج بيقاطع كتير بيعاملك كأنك ندلق له من أول لقعدي في ناس غرام أي موضوع تترحي عليهم فوراً بيكونوا سنفور كاره ضد يعني. لو أنه بعد شوي بالجلسة بيرجعوا بغيروا رأيهم. بس دائما بيعارضوا الرأي لقدامهم. بيعتبروا أنه هذا هي النقاش. صح لازم أنا أعطي رأي مخالف. وفي شيء ثاني أنه مثلا بيكون على الأغلب بيكون بين الأقارب. يعني بتلاقي أسئلتهم كتيري. كلها فيها غمز ولمز. ويعني ما هدفهم ممكن يكون طيبه أو بالفعل أنه بدون راحة الآخر. بتلاقي هو ممكن يكون بصراحة شمات يعني مثلا أنه مثلا ما تخرجت كم والله فلان تخرج صار له سنتين متخرج ما لقيت وظيفهم يعني كمان هون في في شماتي يعني عم نذكر الآخر بسؤالنا عم نذكره بأحزانه يكون ما بيهمنا نعرف الجواب ما بيهمنا نذكره أنه نحن منعرف الشيء السيء اللي عم بمر فيه هون بتقول لأحلام استغانمي بتقول كم رهيبة الأسئلة البديهية في بساطتها تلك التي نجيب عنها دون تفكير كل يوم غرباء لا يعنيهم أمرنا في النهاية ولا يعنينا أن يصدقوا جوابا لا يقل نفاقا عن سؤالهم وكم يلزمنا من الذكاء لنخفي باللغة جرحنا بعض الأسئلة استدراج للشماتة شو رأيك ندى بالفعل؟ تماماً. يعني وعلامة الاستفهام فيها هي ضحكه إعجاز حتى عندما تأتي في صوت دافئ كان يوما صوت من أحببنا يعني ببين لك الآخر انه هو كتير مزعوج عليك مزعوج شانك بس ما تزوجتي ما خطبتي فلان كذا يعني بتلاقي على أساس عم يحكي بحنان بس هو بداخله بيكون في شماتي. من الاسلوب المحبب كمان الاهتمام بالأطفال في حال وجودهم يعني هلا نحن وقت بنحكي اي موضوع عم نحكي بشكل عام ما عم نخصص اكيد بس موضوع الأطفال دائما بيشغلنا زياده لانه منلاحظ انه كل ارتقى تفكير الأشخاص كل ما كان اسلوبهم راقي بالتعامل مع الأطفال يعني أي شخص اسلوبه حلو بتلاقي الاولاد بيحبوه غرام يعني بتشوفوا أنتوا مستمعينا من, من اطفالكم ليش بيحبوا صديق معين لكم بينما بينفروا من الاخرين الطفل بيحب أنه ما حدا يستهزأ بحديثه أنه حدا يعبره لما بيدخل على بيت يسلم عليه يعتبره كفرد شخص موجود ما والله أنه روح العاب بعيد أو ما تسمعني صوتك فكتير مهم الأسلوب اللطيف مع الأطفال و... وإعطاءهم هيك القيمة في حال وجودهم وسؤالهم والنظر بعيونهم أنت عم تحكي معهم حابه كمان ان الإنسان ما يتصنع يعني يكون على طبيعته تكون خلينا نقول الصبايا نعطي مثال تكون حقيقيه يعني مو مع خطيبه على التليفون شيء ومع الآخرين او مع اختها بالمطبخ شيء ثاني فدايما هالنبرت الصوت بتكون هادئة وبتكون لطيفة وكتير يعي يعني هاي بتختلف او بتبين انه هالأسلوب في تصنع مع اول او بعد اول جلسة او جلستين حقيقيات فطبيعي الانسان يبقى على طبيعته لينحب ينحب اكتر وليكون مقبول لانه بس يبين انه تغير بدي يبين انه كان صادق من البداية شو بدنا نقول معنا حكي في الحالة الإنسان المزاجي، هالإنسان المزاجي هو شخص متعب جداً، بتلاقي أساليبه يعني أو أسلوبه يعني بيجي من منطلق المزاج، مثلاً بتبدأ معه حديث، برد عليك، بدي ملل كأبي، كأنه ضارب الدنيا كلها بعجل، <تصفيق> لا عن جد يعني ندى بتلاقي إنه ضارب الناس هيك بمنية يعني، وحتى الأجواء بكتير بتكون فا، جدا جداً، وبتلاقي حتى بسبب للأخرين إحراج. معهم اللي ما ممكن بيعرفوه من أول مرة لأنه بصراحة اللي بيعرفوه مستحيل يكمل معهم إنسان المزاجي متعب ايه هو متعب لكن إذا كان مثلا ممكن تصادف أنه هو مثلا اليوم مزاجه عالي العال بتلاقيه أنك أنت محظوظ نيالك اليوم كان رائع عين عشان صلحك ورج الاسلوب ما بن ما بنقصد فيه إنه كل الوقت تضل عم تمدح وعم تطري على الآخرين وتتملق الآخرين لأنه هيك بتكون كتير ابتعدت عن الأسلوب اللي عم نحكي عنه واللي بنقصده وكمان غرام لازم الشخص صوب يكون بعيد عن الأنانية يعني ما يفتح الحديث عن نفسه وضل عم يحكي عن حاله كل الأعداد صح هو لازم يكون أي مثل ما حكيتي إنه لأنه أي موضوع يناسب الجميع يعني حتى يناسب ااا الأعمار آآ والوجودين الأعمار وحتى مكانته الثقافية يعني بالنهاية هو عم مع ناس ممكن تكون مجتمعين ناس أصحاب مشاعر مثلا ما المنطق منطق يعني افترضي كاني حكيت الواحد بلغته نعم صحيح. أو بعد هالموضوع الجدلي كله غرام كاني حسينا أنه الصمت هو أفضل حل هلا في ناس كتير بصراحة بتلجأ للصمت من باب إنه هي إذا تعطي لحالها هيبة أكتر بس إذا بتنك شيء يعني بتلاقيها ما في وراها في شي وراءها شيء يعني ما هيك هلا نزلك بابا بيقول لكي ده. كمان بس لألك أنا بعالج هذا يعني هو بكل الأحوال بالفعل يعني الصمت يعني بمواقف بي معينة بتلاقي يعني حل مزبوط هو بينجي إذا كان الشخص مؤدري غير س أسلوبه بالحياة فيكتفي بابتسامة لطيفة ويكون صامت معظم الوقت بيكون أريح يعني بيرتاح وبريح يقول نزار قباني إن الصمت يا سيدتي هو أقوى أسلحتي هل شعرتي بروعة الأشياء التي أقولها عندما لا أقول شيئا؟ أحقي براعي احدى والمطر الاسود في عيري يتصاقط هيك بيكون خلص لقائنا معكم اليوم من أمواج ترتوس مستمعينا كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت حرفوش وغران يونس لنا تلاقونا على الوحدة ونص يوم الجمعة مع خبير التغذية الدكتور فادي عباس كل الشكر مستمعينا طبعا لألكون وكمان لزملائنا فريق العمل اللي رافقونا اليوم من وامتعونا وأمتعونا بالأغاني اللي حاطينا كان معنا على الصوت لنا مصطفى بالرد الهاتف ميساء سلمان أهندس إزاعية ولا سليمان وديما حسان بالإخراج وإسام صاري عودة الآن مستمعينا لاستوديو أماج اف ام بلادي.